أَيَّامَ مَا عُدُّ دَ mm <laughs> What? I no. no. Rammen sen والينتو ميلون لاي دانساو I'm uh -huh. 100 <tans> أَلَمْ نَذَرْ شُرُورَنَا действий Da